بسم <سؤال> <سؤال> <سؤال> <قال> الله <الإمام> النسائي رحمه الله في كتاب الطهارة باب اتصال الجنوبي على غسل <غصر> يديه اذا اراد ان ياكله يشرب. قال اخبرنا سويده <شوف> <سيحاجة بقى فيه> <تصال> <سيحاجة بقى تصال> باب في الجنوب إذا أراد أن يعود قال أخبرنا الحسين بن حريف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يعود توضى والحديث صحيح هذا فيه توجيه تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم الرجل جامع أهله من أول الليل ثم يريد أن يعود يتوضأ بينهما والعل أنه أنشر لأنه تخفيف لغوء تخفيف من الحدث باب في الجنوب إذا لم يتوضأ قال أصدرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال أم بنا شعبة. قال عبيد الله بن سعيد. قال حدثنا يحيى عن شعبة ولفظه عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب ولا جنب والحديث ضعيف. باب إتيان النساء قبل احداث الغصب. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لإسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنت بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد والحجر صحيح قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنباءنا معمر عن قتادة عن أنت إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد والحجل صحيح نعم الأحاديث فيها مشروعية تأخير غسل الجنابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الجنابة إلى آخر الليل وفيها مشروع مشروعية إذا جامع من له أكثر من أمرأة جامع الأولى فلم يغتسل والثاني فلم يغتسل واغتسل عند آخر جماع جاد ذلك وصح وإن اغتسل بعد كل جماع فهو أطهر وأنقر كما شيئت نعم باب حجب الجنوب من قراءة القرآن قال أخوانا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال أتيت عليا أنا ورجلان فقال تال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخج من الخلاء فيكرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة والحديث ضعيف قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي قال حدثنا إيسى بن يونس قال حدثنا اللعمش عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلم عن علي قال فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة والحديث ضعيف باب مماسة الجنوب مجالستي. قال أخبرنا إيسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا جرين عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لك رجل من أصحابه ما سعه ودعا قال فرأيته يوما بكرة فحت عنه ثم أتيته, ثم آتيته حين افتفع النهار فقال إني رأيتك فحت عني فقال إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس والحجر صحيح قال أخبرنا إثحاك بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسر قال حدثني واصع عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إليه فقلت إني جنب فقال إن المسلم لا ينجس والحج صحيح قال أخطرنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشنه بن المفضل. قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طرق من طرق المدينة وهو جنب فانسل, فانسل عن فاقتفل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجرفك حتى أغتفل فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس والحج صحيح كل هذه الأحاديث فيها بيان أن الحدث الجنابة ليست نجاسة على الإنسان إن هو حدث والمؤمن قاهر سواء كان جنبا أو غير جنب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا فصاحب الجنابة إذا لمس غيره أو أكل أو شرب أو جالس غيره أو صافحه أو عانقه كل ذلك لا يؤثر وإنما هو حدث يرتفع بالاغتساب وأعظم من ذلك الحيظ للمرأة فالحيض للمرأة لا تنجس به المرأة بل يمسها زوجها وأقاربها وتضهي الطعام وتشكن في البيت وتلمس الرجل كل هذا لا يؤثر وهكذا الجيل نعم باب استخدام الحائر قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال. قال أبو هريرة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني لا أصلي قال إنه ليس في يدك فناولته والحجر صناولت والحديث صحيح قال أخبرنا كتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الأعمش قال وأخبرنا إفحاك بن إبراهيم قال هدفنا جريع عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حائبتك في يدك والحديث صحيح على أخبرنا إضحاك ابن إبراهيم ولا حدثنا أبو معاوية عن اللعمش بهذا الإثناد مثله والحديث صحيح كل هذه الحديث تبين أن الحائب ليست نجسة وإنما الذي هو نجس الدم الذي ينزل منها دم الحائب إذا وقع على الثوب أو البدن وجب غسل والمضالغ فيه وأما بدنها فليست فليس نجسا ولزوجها أن يطجع معها وتلمس زوجها وتلمس ابنها ومحارمها وتصلح لهم كل شيء وتأكل معهم هذه شريعة الإسلام وفيها مخالفة لليهود فاليهود أولاد وأهل تطرب لذا حاضت المرأة فيهم نبذوها لا يأكلون طعامها ولا يجلس زوجها معها ولا تمس شيء ولا تشكو في البيت حتى تطعوا من حيظتها هؤلاء اليهود أهل غلو وهم على الكفر الأكبر فجاءت شريعة الإسلام قضاح قضاح الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم للأمة فيها كل شيء فيه يعني راحتهم وفيه قضاء حوائجهم وعدم المشق عليهم ومن ذلك فتعامل مع الحائض كم رأى طاهرة إلا شيء واحد وهو الجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته اصنعوا كل شيء إلا النكاح لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيط كل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تتربوهن حتى يطعونه فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله حتى يطهرنا أن يندفع حيظهم فإذا تطهرن أي بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله وهو الفرد الذي هو محل الحرف فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في المباشرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدى زوجاته حائضا وأراد أن يباشرها أمرها أن تتزر فيباشرها ما دون النكاح وهذا في مقالفة لليهود الغلال والإسلام دين سماحة ويسر نعم باب بط الحائض الخمرة في المسجد قال أخبرنا محمد بن نصور عن سفيانة عن منبوذ عن أمه أن ميمونة قالت فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلب الكرآن وهي حائب وتقوم إحدانا بالخمرض إلى المسجد وتبسطها وهي حائب والحديث حسن كذلك على الحديث يؤكد الأحاديث الأولى من أن الحائض ليست نجسة البدن وزيادة أن للحائض أن تمر في المسجد لأن من جاز وضع الخمرى وترجيل رأس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأسه وهو في المسجد وهي في غرفتها لملافقة غرفة عائشة للمسجد فلا حرج أن تمر الحائط أن تمر في المسجد وإنما الحرج في المكس أن تمكث في المسجد فيخشى تلويت المسجد بالدم فجاء في الأثر إني لا أحل المسجد لحائطين ولا جنوب أي المكس أما المرور لا حرج فيه باب في الذي اقرأ القرآن ورأسه في حجر راتل وهي حايض قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن فجر واللفظ قال أنباءنا سفيان عن منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج إحدانا وهي حايض وهو يتلو القرآن والحجر حسن باب غسل الحايض وعسى زوجها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني مصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يومه إلي رأسه وهو معتفق فأغسله وأنا حائب والحديث صحيح قال أخبرنا محمد بن سلم قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن حارث وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي راسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حيظ والحجل صحيح. قال أخبرنا كتيبة بن سعيد عن مالك عنه شاب عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح قال أخبرنا كتيبة بن سعيد عن مالك إ قال وأنباءنا علي بن شعيب قال خدفنا معن قال خدفنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك والحديث صحيح كل هذه الاحاديث بمعنى واحد وهو أن المرأة الحائض صاهرة البدن وأنه يجب أن تعامل كما تعامل المرأة الطاهرة من الحيد غير أنها لا تجامع وثانيا مخالفة اليهود لموقفهم الغالي المتطرف من المرأة إذا حاضن نبذها وعدم جالستها وعدم يعني مسى المرأة الحائض عند اليهود وهو غلو ثوارته وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاة خالفهم بقوله وفعله فهو يتجع مع زوجته والواحد حائض حائض منهم فلا يرى في ذلك ماله أنها ليست نجسة وذلك دليل على سماحة الإسلام وأن الله رفع الآثار والأغلال عن هذه الأم، فلا وشقة ولا عنت في دين الإسلام إنما هو يسر وسهولة ورحمة وعمل قليل أجر كثير وهذا يستدعي الشكر هذه الأمة لخالقها وبارئها الذي كلفهم باليسير وضاعف لهم الأجر إلى أضعاف كثيرة وقال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرض الحسن فيضاعفه لكم أضعافا كثيرة وفي الحديث إن الله يربي صدقة عبده كما يربي أحدكم فلوه يعني يضاعفها الله سبارك وتعالى فالعمل اليسير والصدق اليسير تكون مثل الجبل يوم القيامه لمجد هذه رحمة لهذه الأمة وتكريم لنبيها عليه الصلاة والسلام وتفضيل لها على سائر الأمم السابقة في العبادات وسهولتها وفي الأجر ومضاعفته وفي التخفيف عنهم. وفي قبول التوبة منهم بكلمة أستغفر الله وأتوب إليه صادقا والشفر فقد ذكر عن الأمم السابقة أن الإنسان إذا عصى أصبحت المعصية مكتوبة على باب بيته ولله الحكمة هذه الأمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في معصيانها هو أن يصبح ويخبر بها الناس لأن الله ستره فعليه أن يستر بستر الله لكن عليه أن يبادر إلى التوبة فالمعصية محرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدمس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد لخطر الخطايا وهي وخيمة وهي محرقة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ألم بذنب فليستكت ولا يصبح فيقبل الناس والله عز وجل تستره ونهى عن المجاهرة بالذنوب كل أمة معافة إلا المجاهرين الذي يجاهر بالذنوب وأقبح المجاهر من المسلمين الذين عزهم الله بالإسلام فراه يجاهر بالذنب علنا إما في الشارع وإما في صالون الحلاقة وإما لحلق اللحى وإسبال الشوارب عند الخياطين إسبال الثياب وجرها على الأرض أكدت الكات في الشوارع شراب الدخان كذلك في الشوارع مجاهرة الشيشة ينصبها في القهوة أو الدكان كلها مجاهرة مجاهرة هؤلاء ما سلفوا الباب الذي فيه العافية كل أمة معافة إلا المجاهرين أي بالمعاصي فهؤلاء هلكا إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل فكل معصية لا يجوز لأحد أن يقربها هذا بالدرجة الأولى ثانيا لا يجوز لأحد أن يجاهر بالمعصية فإن وقع في معطية ما فليستطر بستر الله وليحاسب بنفسه وليتب إلى الله صادقا وحبنا لو توضأ وقل ركعتين فقال اللهم اغفر لي الله يغفر له ويبدل سيئاته حسنات هذه رحمة من الله لهذه الأمة ما كانت لأمة من أمم الأرض السابقة ويروى بأن النجاس إذا وقعت في بدن أحدهم يجرزها بالدقرام وهذه الأمة أفى الله عن ذلك النجاس تغتل بالماء في او أو بدن يغفره الله بالتوبة ويسترق فلا يفضح صاحبه وهذه نعم من الله تستجعي الشكر دائما أبدا شكر بالأطوال والأفعال وأساس الأفعال أداء فرائض الله عز وجل هذا هو الشكر وداء الواجبات لابتعاد عن المحرمات لأنها تغضب الله فإذا ابتعدت عن المحرمات وأديت فرائض الواجبات كنت شاكرا لله عز وجل والسكر قول وفعل ظاهر وضافل غير أن أكثر الناس لا يتأمنون نعمة هذا التشريع الذي فيه السهولة واليسر إذا قارنته بما كان عليه الأوائل من الأمم صد يا أمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام أبو داود أبو داود في سممه في كتاب الصلاة قال عن عزة الله حكيم عن عبد الله بن عيسى عن عباس بن سهل لم يذكر التورق وذكر نفره فهذا الحديث أحمد بن حنبل خدثنا عبد الملك بن عمد كبارني ثليث خدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو ثميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن وسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو ثميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا قال ثم وركع فوضع يديه على ركبتين كأنه قابض عليهما ووضع يديه بتجافر عن جنبيه ثم قال ثم سيد فأمكن أنفه وجبهته ونفح يديه عن جنبه ووضع كفه لفد ومنكبه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس وضر شريك له اليسرى وأقبل بصدق اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على رقبته اليمنى وكفه اليسرى على رقبته اليسرى وأشار بغسلها والحديث إسناده ضعيف حدثنا عمرو عثمان حدثنا دقية حدثني عزبة حدثني عبد الله بن عيسى والعبدات الإنساني الساعدي والأبي قميس لهذا الحديث قال وإذا سيد فرج بين فخذين غير خامل بطنه على شيء من فخذين قال أبو جاوب هذا الشفى في هذا الحديث ما سبكت فيه وهو رفع البطن عن الفخذين هذه الصفة يجب أن تراع أيضا فلا يرسج بطنه بفخذيه وهو ساجد لا رجل ولا مرأة بل يرفع بطنه عن فخذيه فالسجود حتى يكون مطمئن ويكون قد وضع كل شيء في موضعه إذا جاف بين عبدين وسجد بين كفتي ارتفع بطنه عن فخذيه. وإن وضع بسط زراعيه بساط الكلب على الأرض وألفد بطنه بفخذيه. لا أتب الصفة المشروعة وإن أجل أتف صلاة إلا أنها ليست كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي. وهذه الأحاديث التي شاطها أصحاب السنن كاملة دليل على أهمية شأن الصلاة كيف يؤديها سأحبكم هذه من الصفات إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع وإذا رفع هذا بكفيه منكبيه وبالسبابتين فروع الأذنين وإذا سجد جافا بين جنبيه ولم يرصق بطنه بفخذه ونصب قدميه مستقبل القبلة بالأصابع ومكنهما من الأرض فلا يرفعهما حال سجوده فإن الرفع يخل بالصلاة إن كان بعض الأوقات أما إذا رفعها ولم يضعها وهو ساجد بطل صلاته. جارفع القدمين على الأرض كعادة من يسرق صلاته بسرعة فهو يسجد ويرفع يسجد على جبهته ويرفع قدمين وهذا ما صلى صلاة ما صلى لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أمرت أن أسجد على صبعة أعظم في رواية أعظاء وفي رواية الجبهة ومنها الأنف والركبتين واليدين وأطراف الكدمين سبع إن لم تباشر الأرض كلها وإلا فالصلاة باطلة ولو عضو واحد ما باشر الصلاة باطلة ولا فرق بين الأنف والجبهة كلها عضو واحد فالذي يكتصر بوضع الجبهة دون الأنف ما صلح والعكس من اقتصر على الأنف دون الجبهة ما سجن ولا فلا تلوم حتى يمكن جبهته وأنفه من الأرض. نعم. بقدر ما يسقط، بس لا يرسل بطنه على فخذه. بقدر ما يسقط. حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهان حدثنا همام حدثنا محمد بن زفادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعت رطبته إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال فلما سجد وضع جرهته بين كفاه وجاف عن إبقائه bir haciyat ve bir hamam ve bir şerif, bir Gazi Müslim, bir Aleyhü Sallallahu Aleyhi ve Sallam'dan bir kitap var. Ve bu kitapların biri, biri de biri de biri de biri de biri de biri de biri de biri de هل يقدم الرخبتين أو يقدم اليدين وهذا خلاف شهير بين العلماء من العلماء من يرى مشروعية تقديم الركبتين يعني أول ما يضع على الأرض الرخبتين وبعد ذلك تليها اليدين وهذا هو المختار اللهم إلا من لم تساعده صحته وقدرته فله أن يقدم يديه عند هؤلاء وهؤلاء لأنه معذور فما كل إنسان يستطيع أن يقدم الركبتين وأن ينهب على الركبتين؟ تختلف أحوال الناس ومنهم من قال يقدم اليدين وبعدها الركبتين على الأرض لأنه أسهل له وكل يستدل بأدلة لكن الذي يقوي القول الأول وهو وضع الركبتين قبل الانتين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المصلي للحيوانات ومن ذلك قوله ولا يبرك كما يبرك البعيد هذا الحديث تجاذبه الطرفان الذين قالوا يشرع تقديم الركبتين استدلوا بهذا الحديث والذين قالوا يشرع تقديم اليدين استدلوا بهذا الحديث لكن الصحيح أن أنه دليل لمن قال يقدم الركبتين قبل اليدين ذلك لأن المخالفة للبعير في الصفة والهيئة المخالفة للبعير في صفة بروقه وهيئة بروقه فنحن نراه إذا قدم أوله بقي مؤخره مرتفع وهكذا المسل إذا قدم اليدين بقي مؤخرهم والكفء على الأرض ما وصلت الأرض لذا فمخالفة الحيوانات أمر مطلوب ولا يبرق أحدكم كما يبرق البعير أي في الهيئة والصفة فمقدم البعير إذا برق على الركبتين لا عبرة بالرقبتين العبرة بالكيفية والصفة كيف برات وبأي شيء تحصل مخالفته لا تحصل مخالفته إلا إذا قدم الركبتين قبل اليدين المصنف يخالق البعيد في بروك لا كل حال ما تيسر للإنسان يأخذ به لك المفضل أن يقدم الركبتين عند السجود وأن يقدم رفع اليدين عند الرفع من السجود قبل الركبتين إذا رفع من السجدة قدم اليدين ثم الركبتين بعد ذلك إذا سجد قدم الركبتين ثم اليدين. يجي القيء مرة عكس هذا، يرى يرى العكس، الحديث يعكسه. أورد الخلاف من وروايات الحديث أنه عن انقلب على بعض الروا الرواة، واليضع يديه قبل ركبتيه انقلب عليهم، أورد البحث لكن خلاصته خلاصة البحث أن المفضل تقديم الركبتين قبل اليدين. بدليل ولا يبروك كما يبروك البعير فإذا رأيت بروك البعير وجدته يقدم مقدمه ومؤخر مرتسع والمصل إذا قدم اليدين صار مؤخره كذلك كالبعير فهو أمر أن يقدم الركبتين وبعد ذلك اليدين أتى يخالف الحيوان البعير <تصفيق> يقول الصحاب الرأي الآخر قيم يستدلون بالحديث الرأي الآخر, الأخر يستدلون بالحديث يديه قبل ربك لهذه الرواية نعم أي اللي أوردها ابن القيم وقال انقلبت على الرواية لله العبرة بالرقبتين اللي في في يدي البعير رقبة البعير في يده لكن العبرة في الكيفية والهيا. نعم. أكذب أنا مصدق؟ وهذه لفتة لفتة قيمة ذكرها بن العثميين رحمه الله في الكتاب. النظر الى الكيفية والصفة لا الى كون رقبة البعيث ليده حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن واهل عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ايب هاميه للثلاث الى شحمة يدنيه والفديث يسناده ضعيف من لن لنرفع يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة الأذن، إلى؟ إلى شحمة الأذن. الحديث عين. لا صحيح يعني الرفع للسبابة إلى شحمة الأذن، وأما الإبهام فإلى الكتف. وهذا الجمع بين النصوص أن السبابة إلى شحمة الأذن وأن الإبهام إلى الكتف. لأنه ورد بأنه يرفع إلى شحمة أذنين وورد إلى منكبين وجمع العلماء بين الأحاديث بأنه يرفع فتصل سبابته إلى شحمة الأذن ويصل إبهامه إلى المنكب وهذا جمع بين الأحاديث أما وضع الإبهامين على الأذن عند التكبير هذا لا أقل له سنان بن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن ابي عن يحيى الملك بن عبد العزيز بن العي عني شهاد عن ابي وثيم عبد الرحمن بن كان رسول الله الله عليه وسلم اذا تنبر الثلاث يعمل لديه خدام من بيته واذا مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الرفعتين فعل مثل ذلك والحديث صحيح وإسناده صحيح هذا التبق معنا وهو مشروعية رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع وهذا هو قول الجمهور أهل العلم المواضع الأول عند تكبيرة الإحرام يرفع إلى المنكبين أي الإبهامين إلى المنكبين والسببتين إلى غرور الأدنين فإذا أراد أن يركع رفع وهذا الموضع الثاني فإذا قال سمع الله لمن حمده رفع وهذا الثالث وإذا قام من الرباعية والثلاثية من الركعتين الأوليين رفع وهذا الرابع عند الهوي للسجود فيه كلام، صعباً صعباً صعباً ورد فيه رواية والظاهر والله أعلم أنها في النساء لأنه عند الهوي للسجود وأما الرفع في كل خفض ورفع في الصلاة كلها فهذا ضعيف لكن إذا خالفت الرواية ما عليه جمهور أهل العلم، وإن صحح تعتبر شاذ، وإن صحح العمل على الأربعة. هذا جاء في بعض روايات الحديث، وكان لا يرفع في سواه الأربعة المواضيع. فالاختصار عليها سبيل النجاة. والذي ثبت عنده الحديث ويعمل به لا ينكر عليه ويرغى ف... هو الإبتسيون على كل حال حسب ما ظهر له لعم حدثنا قطيبة بن سعيد حدثني ابن الهائعة عن أبي هريرة عن ميمون المبكي أنه رأى عبد الله بن الجبير وصلى بهم يشير بكثيه حين يقوم وحين يرك وحين يسجد وحين ينهض لي فيقوم ويشير بيده. فانطلقت إلى ابن عبات فقلت إني رئيس ابن الجبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها فرصدت له هذه الإشارة فقال إن أحذرت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتلي بصلاة عبد الله بن والحديث في سنان عبد الله بن الرعاية أختلق والحديث صفيف بشواهده انظر الذي قبله فحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبا بن عمى قال حدثنا المغرب بن قتيبة بالإشارة هذه الرفع في الأربعة المواضع وهذا لا خلاف فيه إلا خلاف لا يذكر كما مضى معنا أنه كان لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الاحرام ولا يعود إلى ذلك وهذا ضعيف حدثنا قطيبة بن سعيد ومحمد بن أبدان المعنى قال حدثنا النضر بن كثير يعني السعدي قال صلى إلى جنب عبد الله بن قوص في مسجد الخيف وكان إذا سيد السيدة الأولى فرفع رأسه منها، رفع يديه تلقاء وجهه، فانقبت ذلك، فقلت لوهيب بن خالد، فقال له وهيب وهيب خالد، أصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال أبو طاووس، رأيت أبي يصنعه، وقال أبي، رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه كان إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، والحديث صحيح وفقه النسائي. لو أن صح فهو شاد وأن صح قولوا إذا رفع رأته من السجدة الأولى رفع يبيه فأكد نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن عليبي عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة تبر ورفع يبيه واذا ركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده واذا قام من الركعتين رفع يديه يرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح و الحديث هذه الاربع المواضع نعم قال ابو داود واره الله لكم ومن يري موقوفا وأسند محمد بن سلمة وحده عن أيوب ولم يذكر أيوب ومالك ومالك وخفع إذا قام من السجلتين وذكره الليث في حديثه قال ابن جريج فيه قلت للافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهم قال لا سراء قلت أشر لي فأشاغ إلى السجلين أو أسفل من ذلك حدثنا القعندي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذر من كبين وإذا رفع رأسه من الرقوع رفعهما دون ذلك قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم والحديث صحيح اللهم إلىك هذه أسئلة. تقول: الإمرات رجل الإمرات رجل نظر عن صوم أسبوعا، ولكن الآن لا يستطيع الصيام بسبب المرض، وسوف تجرى له عملية جراحية لوجود ورم فيه. كيف يجي ندري؟ إذا كان ندري أسبوعا مطلقا ولا مقيد بشهر. ولا بأيام معلومة فيبقى عليه ذلك حتى يتعافف ويوفي بندره وإن كان قيده بشهر معين أو بعيام ومضت ولم يستطع لمرضه عليه كفارة يمين يكفر كفارة يمين لعجزه عن الوضاء بالنذر ومن قجز أن الوفاء بما نذر يكفر كفارة يطعم عشر مسائكين أو كشوتهم أو تحرير راقبة فمن لم يجد فصام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات سائل من الكويت يقول ما رأيك من يقول إن ظاهرة الإرجاء كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن أول من قال بالإرجاء هو قدامة المرعون ونسب ذلك القول لابن تيمية وابن أبي العز رحمه الله أنا ما عرف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب إرجاء لا جماعات ولا فرادة فعلى سائل أن يراجع النصوص ويريد لنا النفس الذي استظهر من هذه الظاهرة الإمارات طالبة في الجامعة تقول أن فترة الدوامة تسعلها صلاة الظهر والعصر هل يجوز لها الوضوء والمسح على الشراب علما بأنها ليست لمسة الشراب على وضوء من شرط المسر أن يكون على طهارة فلا بد من الوضوء إلا فعليها أن تلبس الشراب السميك على طهارة ويجوز المسج للرجل والمرأة وأم الشراب الخفيف فلا يصح المس عليه والصح على الكفين على الجوربين على الموكين المسج صحيح يقول هل يجوز المرأة الحائق أن تجلس في المسجد وخاطفاً المسجد الحرام والنبوي ويكامل عن نسجها أن يخرج منها شيء من الدم لا تدخل تجلس خارج المسجد لأن عائشة رضي الله عنها ما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل المسجد لما كانت في حج الوداع كانت متمتعة وما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل المسجد فما تدخل خارج المسجد فالعائشة مكتوخارية المسجد الشاحات ليش الشاحات ها؟ النقي خارج المسجد المساع ليست من المسجد لذا لا يشترط الطهارة للسعي المرور لا يضر. أقول المقص لحاجة. أقول يعني لحاجة إذا كانت يسيرة لا يلزم منها المقص في المسجد. فالمرور في المسجد او الدخول لحاجة او اخذ شيء منه ثم خروج هذا لا يضر ان شاء الله اسألوا عن اقل المدة الاعتكاف وعن اكثرين عن اقل المدة الاعتكاف وعن أكثره. مدة الاعتكاف الاعتكاف ليس لأقل لي هي لي حد فلو نوى دخال المسجد ولا بس ساعة وانصرف بنية الاعتكاف لأكبر ما اعتكف لا حد لأكثري لا حد لأقل ولا حد لأكثري فله أن يعتكف ما شاء إلا أن يلجمه نفسه بعدد معين بنذر أيام أو ليالي يجب الوفاء بما نذر به إذا المرأة تكون مدرفة وتكون حارقة فهل تكره القرآن؟ إذا حم تكره ظهر كلب فإذا كانت مضر إلى النظر في المصحف تنظر إلى امرأة طاهرة تستح لها مصحف وهي تكره المهم أنها لا تمشي المصحب لحديث لا يمشي القرآن إلا قاهرة ولو كان ولو كان يعمل مع هذا الأمل <تحسن> لا يجب منها تحوير تمشي بالصحاب تحوير ما يجب منها مستمش تفتح لها تميلتها او طالي احدى طالباتها او من اسرتها رجل او امرأة وهي تنظر لها تنظر و تكفي ما؟, ما؟, ما هو الحائل الذي يمكن ان تكون منه بين مثل مصحب الحائل الحائل الحائل هلا الحائل, الحائل. لا تمس حتى لو وضعت شل لا تمس المصحف لكن بمنطرة أو بشيء يبعد يدها عن المصحف ما في شيء أو غيره يقول هل يفترض للمهذني أن يكون بالغ أن يشترض للمؤذن أن يكون بالغا مؤذن لا يشترط الضلوغ لا يشترض الضلوغ ويصح أن يكون مميز يؤذن مميز ويؤم المميز كل هذا يصح ولو لم يكن بالغا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة كم مقدار هذه الصلاة كم مقدار هذه الصلاة يصلي ما شاء رقعتين فأكثر حتى تقام الصلاة يقول بارك الله فيك إذا كذب رجل على رجل في أمر شخصي، في أمر شخصي يعني بينهما وستره الله ثم حاك في صدره فأكبر رجل بأنه كذب عليه أما قولكم في ذلك رحمكم الله هل يدخل هذا في كشف ستر الله جل وعلا لا يخلو هذا لا بد من النظر في الشبب كذب له ليأخذ عليه مال أو ليوشي إليه بفلان ويدكر معائبه أو نحن ذلك فإذا كان يعني شيء يتعلق فيه ضرر على الآخرين يجب أن يخبره بأنه كذب عليه وهذا لا يعتبر أنه فشى أكشى الذنب وإنما أترف بالحق من أجل أن لا يلحق الآخرين ضرر أما إذا كذب عليه في شيء لا يتعلق بمال ولا أرض ولا دم ولا شيء من هذا فعليه أن يستفر بشفر الله ولا لا يقبل لا صاحبه ولا غيره جزاك <تصفيق>